Yawma teraun haa tethal kul murdu'at inni amma arzakat Wa tadaw kul dhat hamli hamlaha wa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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّ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 مَن يَقْفُ أَثَرَنَا الْيَوْمَ بُرْهَ الْيَذْبَنَ كَيْدُهُمْ مَا يَغْنِي وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ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 يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ أُوَسِهِمُ الرَّحْمِيُّ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودِ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ قُلْ أَرَادُوا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 معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعم البائس الفقير فكلوا منها وأطعم البائس الفقير ثم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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ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 124. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 125. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التماؤ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 دينت ولم يوجد ومصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا انصرن الله من ينصره ولا انصرن الله ننصر ان الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إن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 وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَأَصْحَابُ نَجِيٍّ وَكُذِّبَ مُوسَى وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, للكافرين ثم أخذتهم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة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 أو يأتيهم ماذا يوم العظيم؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة نعيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا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 وَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْلَيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ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 له إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ يَجَمَعُوا